الإضغام الكبير وبالصاحب دغم حقوة أن سابط ابن سبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهر كتابا بأيديهم وبالحق أولا وأضحض تأمنت لا راح لن تفكر طب تمدون دون حواء قَالَ <تصفيق> كَذَّ التَّاؤُ فِي صَفًّا وَزَجْرًا وَتَلْوِهِ وَذُرْوًا وَصُبْحًا عَنْهُ بِنْيَةٍ فِي حُلَى